بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأتحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لبدا أيحسب أن لَمْ يَبْدُ أَيَحْسَبُ أَلم يَرَهُ أَحَدٌ أَلَم نَّجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَحَتَّىٰ لَهُ نَجْدَيْنِ فَلَقُتْحَ مَلْعَقَبَه وَمَا أَذْرَكَ مَلْعَقَبَه فَكُرَقَبَه أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَة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 والذين كفروا بآياتنا هم أصعاب المشأمة عليهم نار مؤصدة